الأريب بأوصاف النبي الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم حق علينا معشر الأصحاب عرفان أوصاف النبي الأواب فكل من أحبه تعلقا بشكله ورسمه فحققا أودعه الله كمال الخلق وزاده حسنا جمال الخلق وجاء في رواية الأعلام بأن من رآه في المنام رؤيته صحت بلا إبطال وتلك بشرى بصلاح الحال إذ الشيطان منعت تمثلا بصورة النبي والتخيلا وهذا إبان الوفا بالعهد فهاكها جميلة في السرد قد استدار وجهه كالقمر يعلوه نور لا كباق البشر ليس بجعد شعره ولا سبط يبلغ أذنيه وأحيانا هبط لمنكب وتارة فبين بين عظيم هامة دقيق الحاجبين وأشكل العين كذا وفسره بالإحمرار في البياض الظاهر ومثله أدعى جولاك الخصصا بالإسوداد في العيون خالصا منعطف الشعر من الأجفان مع طوله وهذا حسن ثان مفلج الأسنان أقنى الأنف متسع الفم وذا في الوصف بغاية المدح لدى الرجال لأنه فيهم من الجمال كثيف لحية دقيق المسوبة من صدره لبطنه مهذبة شعراني الصدر طويل العنق معتذل القد جميل المنطق كأنه في الفصل والبياني خرزات عقد يا أخ الإحسان وكان شثن قادم وفسرا بغلظ كراحة فاعتبرا لكنها في خبر الخبير ألين في اللمس من الحرير بياضه بحمرة قد أشربا وذاك في الألوان لون حببا كأنما في صبب ينحدر إذا مشى والخد لا يصعر لكنه بكله يلتفت وذاك في سيرته مثبت عرقه كاللؤلؤ المنثور أطيب في الريح من الكافور تسلته تضاعه في الجؤنة أم سليم للبهى والزينة تهدي منه كأحسن الإهداء إلى الجوار ليلة البناء بخاتم النبوة الختام كبيضة لحجلة يرام ما بين كتفيه كذا رواه من اجتباه الله إذ رآه والحمد لله الذي قد كملا محمدا في خلقه وجملا صلاته عليه دوما أبدا ما دام هديه لنا مستندا وآله وصحبه الأفاضل ما أولع المحب بالشمائل